اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا وَجَعَلْتَ الآخِرَةَ لَا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَا إله إلَّا هَـٰذَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين